عسلا جاي محرم عسلا جاي كل الأطفال تنادي تصرخ الماي عسلا جاي محرم عسلا جاي كل الأطفال تنادي تصرخ الماي من بيزا وفقرة محرم توكل حسين وعزم وويلة وصلا والطف المنايا يحدي عباس الحرم واويلا واويلا وزينب مصدره وصلت يرف فوقها العلم واويلا واويلا القسم نفته والنعم من هالقسم واويلا انا حاميك يا زينب انا حاميك روحي ابديك يا سيد بروحي ابديك عسلا جاي محرم عسلا جاي كل الاطفال تنادي وتصرخ الماي عسلا جاي محرم عسلا جاي كل تنادي وتصرخ الماي زينب مخدرت حيدر من قد من الوطن وا ويلا اه ما خطر على البال الها تشوفه ولو محن وا ويلا لجن الايام بيها دارت ودار الزمن وا ويلا من جد للغادر دفعت اخوته ثمن وا قلب مخطوف فياتيب قلب مخطوف شافت رمح وعساكر شافت سيوف <تصفيق> عسى لا جاي محرم عسى لا جاي كل الاطفال تنادي تصرخ الماي عسى لا جاي محرم عسى لا جاي كل الاطفال تنادي تصرخ الماي وصلوا وانفضان الفواطم للطوفوف يا واضع هم واهل القران وشرع واويلا اه هالمشاهد صرنا نشاهد هالمشاهد عالجرى وصار نخلي البار يشاهد عسى لا جاي محرم عسى لا جاي كل الاطفال بنادي تصرخ الماي عسى لا محرم عسى لا كل الاطفال بنادي تصرخ الماي نجمع أهل بيته وبلغي بهذا الأمر واويله واويله لقل الله ورسولا ضحي بالطفل عمر واويله واويله ولي ضحي بطيب خاطر بجر بيوم الحشر واويله واويله يضمانين للشفاعة من محمد والأجر واويله صار عنوان محرم صار عنوان للوقاع بالغادريه وطاحت شان عسل جاي محرم عسل جاي كل الاطفال تنادي تصرخ الماي عسل محرم عسل جاي كل الاطفال تصرخ الماي ما تمر و علينا سنين ما ننسى الجرى واويله هذا شهر الحزن هذا نرى بنا موجرى واويله واويله آه خلني عزي كله والجموع الحاضرة واويله واويله حتى باجر تجفع لنا باجر لنا الطاهرة عهد للموت نادي عهد للموت نبقى خي الدام ما يسكت الصراخ عسى لا جاي محرم عسى لا جاي كل الاطفال جنا تصرخ الما عسى جاي محرم عسى لا جاي كل الاطفال جنا تصرخ الما للشاعر رياض الرسل